بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> شهر بل من النات النات من النات صدق الله الذي ينزل في القرآن من الناس وكتنا من المدار والقرآن صلاة اللهم العظيم حتى نسي فلمجد لي صلاحا إلا رجاء رحمة الرحمن وبذل الأعمال علي فلن أجد من أمره إلا من خلال إذان وظلت نفسي في فعال كلها ويحيي إذن من وقفة الزيال يأخذ ما نما يضل عمري فإني فاني يا رب إن لم إلا ذا تقى من مثيل مثل الحيران سُئلت عني نسيم إمام الحسن بن علي رضي الله عنه قيل له يا إمام أي عندك عين فقال اليوم إلا عاص بالله هي كل يوم لا أعرف إلا أكيه فهو عيد كما تقول الكمام علي بن أبي خالد ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا إمام ما التقوى قال التقوى أربعة أشياء الطب من الجميل والرضا بالمريض والعمل للتنزيل والاستعداد من أبو الرحيم كما جاء سجرنا سعر المعبي والطلاق رضا الله عنه إلى حبيب الله صلى الله عليه وسلم قال الأبو يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون عند جاءك الدعوة فرضا اختفى صلى الله عليه وسلم قائلا قال له يا سعر أضل الضعنة تم مهتجاب الدعوة وإذا سألها إبادي عملي فإني قريب أجيب لعوة الداعي لذا دعاني فليستجيبني واليؤمن مبيل عنه يسلون هكذا كان قضر النول العقل وجل من ثلث سبع سماوات إلى فالتقه إلى رجوله الكريم صلى الله عليه وسلمك وصلاة الله إلى رحيم قرآنه العظيم وما رأتناك إلا رحمة للعالمين اللهم صلى الله عليه وسلم سلاما عليك فيدي يا رجول الله إلى رجل الدين ونشهد أن لا إله أنه الله وعظه لا شريك له هو السلم المعين إذا كان رمضان مسبحة أجوى كل جل نجل مجحة النار الناس وليا تعلن سبل المغفى عصر يبنى قائلاً عندنا ذاكي الخير أفل وليا ذاكي الشر أفضل فيا جلال دعاء من قلوبه وليس لي عمل في المشر في جميل وضع دجتك بالتوصيل يصنعه حق النبي وهذا القدر يكريم الله صلاة والسلام عليك في يا الله والسلام على شفيع الفلاء في العرض فهو الصير من مشى على الأرض وانتظر الله من دونه في الله به رسالات محمد المرجوت للناس رحمة يضيء ما اوى الظلام ويسفه لان كان قم الكبلي مشبتا تنال أو لا حبيب صطه سيدنا الطرقوره وما وإن بكين وان الاصباه فيه لا يسبحه ولا هو الى الناس اول ماجي له باها والله بالايش اللهم صلاةً وسلامًا عليك سيدي يا رسول الله لا يملكين ألّه أفضل قدر كباب المثال نُعجّكُم من عِدّ إلى المباركة من هذا النجال الصيّد والصابي المبارك والتي يُدامُ بِنَعَرَبُّ الْمَكَيُّوحِ فضيّة المثال متامة للأول سلامة عَمْ فضيّة الشيّد الضوء الجوّماني وعَمْ فَعَمْ أَلْكَيْنِ وبداعها كثيرا أيضا للأهالي من الشمال ندعو الله رب الجميع أن يكون من آيات القرآن وأن ينطق ليت القدر من الله ليت القصد الصها رضي الله سبحانه وتعالى بشهر رمضان الصها بدخول القرآن فيها فقال إن أزلناه في ليلة القدر وما أقرأ قال ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروه فيها بعين في ربي من كل أمر ثلاث هي حتى مضلا الفجر نسمع الآن والإسلام والإسلام إلى صوت الإيمان والإيمان واتباع الإيمان والإيمان والمؤمنين إلى الصوت واليقظة إلى الصوت الظاهر الملائكي الموارق الجذري الذي قرأ فينه ريا تصار وروه في العروض العريضة. قرأ ذلك الصوت في صديون فخش على صول أبدان وبكى من العيون صوت المرأة في صديب فخش على صول أبدان وأحرقت له الأحذية قارون أرأى بعده قالوا وقلنا المرأة جلتنا حتى الحسنة والجادة سمعه آله أربين فقالوا ما هو قوف جميل بل هو أجمل من الجميل سنعب اهل قفل الجمال فقرروا ميسا هو ضوهم الكاملين لكنهم ضوهم كاف الخيال لن تنهو الى فضيل الشيخ صامر مرماني الفارق في فضائيات العربية والاسلامية والعالم العربي <تصفيق> بسم الله الرحمن ونيريح دون لا غيره با هر هل <تصفيق> هم فإذا مع الله all <laughs> قالوا قوم لا الله. أيكيمك يا شباب. من الحسن البصري. لا اللي هنا يعني يوم من يوم يخمسة عيد كده حتى و <تصفيق> ولكن سألتهم من خلقهم لا يقومون من الله Okay. لَوْ أَمْرٌ حَكِيمٌ أَمْرٌ مِّنَ السَّعْيِ دُونَ غِنَا كُنَّا مُوسِيكَ تَضْمَنُ Amém. الرماني فضيله قارئ الشيخ صاحب الرماني القارئ في الفضائيات والعالم العربيه والاسلاميه فليتفضل مشكورا عبد النسعه احمد عبد العزيز عبد النسعه عبد العزيز يا رماني يا خير قارئ لنا بصوتك الذي جاء الملائكه عندنا ما أشجاك إن قلت أيها الناس تدعونا بها لنست مثل القرآن خير ارتناس والله كان ولا شيء سواه ومولاي إني ببابك أضعب الناس ما الفقر إلا لأهل العلم إلاه على الهدى لمن استهدى أهل الله وقد رفض لإما كان يرسله والجاهدون لأهل العلم أعدائه <تصفيق> <تصفيق> فجد علم انت أشخيا فيه أبدا خلناك معك ورحمة علم نعيش الآن أخوة الإيمان والإسلام مع كلمة الطيبة مباركة نقدمها لنا قديمة الشيخ عبدالنفر عبدالمنش فريد يتفضل ملك مرحبا عبدالنفر <تصفيق> <تصفيق> الله عزيزي الله عزيزي على عزيزي الله سيدنا محمد النبي النبي وعلى آياته وصحبه وسلم أجمعين يا رب. أوليتني مع أبوه بشكرها وكفيتني كل الأمور بأسرها فلا أشكركما حير والنمط فلا تشكرك أعظم في قبرها. وشلون سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد الرسول الله يا رب صل على النبي المجتبى ما برودت في أي ساجع ربا. يا رب صل على النبي وآلِه ما قالت كرم بضيف مرحبة صل على المُتَالف هو في عُم في يوم يبعث كل قفل أشياء صلا وسلَّم الجمال عليك ما أخلاك الرسول الجواب وأعجبا صلاة سلام عليك سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأعظم والرسول الأكرم صاحب الخط الأنوار والجبيل الأزهر والشفاعة العظمى يوم الضيامة في أما بعد فيا أيها الإخوة الأحباب إنه ليسعيني أن ألتقي معكم ومع طبيعة الشيخ صلى الله عليه وفضيلة الشيخ أو العلماء الفضول إلى الله وأهل البيت وأهل البلد جميعاً وفضيلة الشيخ لم يتوانى في دعوته وهكذا هم أهل القرآن وخاصتي الله سبحانه وتعالى قصده وخصوصاً ما نحن في شهر القرآن شهر ندر فيه القرآن. ندل من بيث العزة او نزل من عند الله تبارك وتعالى الى بيث العزة ثم الى السماء الدنيا ثم نزل عن النبي صلى الله عليه من منجما وانفرقا على مدار ثلاث وعشرين عام إنا أنزلناهم في ليلة القدر وما أتراك ما ليلة القدر ليلة القصر غير من ألف شهر، واختلف العلماء في تحديد هذه الليلة. فمنهم من قال أنها أول ليلة من رمضان، ومنهم من قال أنها ليلة السابع من رمضان، ومنهم من قال أنها في الوتر في العصر الأخير من رمضان، ومنهم من قال أنها ليلة السابع والعشرين. والإمام المعباة رضي الله عنهما جلت ما يمر من الخطاب رضي الله عنه في رفض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتروا ليلة القدر فتكلم فيها من سمع فيها بشيء عن النبي وتراجع الكلام فيما بينهما فقال عمر بن الخطاب ما لك يا ابن عباس ما لك يا ابن عباس طامد لا تتكلم فلا تمنعك الحداثة فقال يا امير المؤمنين ان الله وطر يحب الوطر جهل ايام الدنيا تدور على سبجة وخلق فوقنا سبع تناوان وخلق تحتنا سبع اراضين واعطانا من الليالي سبجة ونهى الله في كتابه العزيز عن لكاه الأقربين عن سبك ويقع الوجود من أعضائنا على سبك وقوف النبي بالكعبة سبك وتعى بين الطفا والمروز سبك ورمى الجمار بسبك فأراها في السبع الأخير من رمضان فتعجب عمر وقال ما ظهرني فيها أحد عن رسول الله إلا هذا الغلام إنا أنجمناه في ليلة القجر وما أدراك ما ليلة القجر ليلة القجر غير من ألف شهر تمثل الملائكة وردوه فيها بإذن عبدهم من كل أمر سلام والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأخير من رمضان صلاة ليلة القدر، وكان يصلي حتى تورم قدماه، ونعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل في العام الذي قرض فيه مرتين عارضه القرآن مرتين. جبريل يقرأ والنبي يستمع النبي يقرأ وجبريل يستمع وهذا كذل القرآن وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأثير من رمضان أحيى ليلة وعيقظ أهله وجد وجد المدى علينا جميعا علينا جميعا أن نتكلم بما أمرنا الله تبارك وتعالى الأواهد التي أمرنا الله بها والنواهي التي نهانا الله عنها وغطوصاً ونحن في شهر القرآن النعمان البشير رضي الله عنهما وده صحاب ابن صحابه صحابي. النعمان ابن بشير أول مولود للأنصار في المدينة اول مولود للمهاجرين في المدينة عبد الله بن الزبير حنقر النبي بطم واول مولود للانصار في المدينة بن الوكير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مدى القائم على حدود الله يعني الملتزم بشرع ربنا والملتزم بأوامر الله والوافي فيها يبقى مش ملتزم يبقى عندنا كم فرقه كده فرقتين فرقه ما هيش ملتزم وفرقه ملتزمة ما كان قائم على حدود الله والوافي فيها كمثل قوم استهموا على سفينه يعني عمل أوروح فأصاب قوم أعلاها وأصاب قوم أسلها إبقى جمع أعب فوق وجمع أعب نحر واللي أعدين فوق اللي هم بيلتزموا بأوامر الله اللي هم محافظين على حدود الله واللي أعدين تحت اللي هم ما تلتزمين أصاب قوم أعلاها جاءوا وفتحوا من اسفلها فكان الذين في اسفلها اذا استقلوا مروا على من فوقهم فقالوا لو اننا قرقنا في نضيقنا قرقا ولم نؤذي من بوقنا هذه ثقيله وهذه قوم ثقيله طب لو الثقيله اتعبت هي في لحظه طب هم قلت لأهل الفتاة هم قلت لأهل الفتاة في الأرض اللي هم ملتدنين بأوامر الله ولا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم لو أنّا فرقنا في نصيبنا فرقاً ولم نؤدي من فوقنا معقول أن السفينة دي هي جنيا السفينة دي هي جنيا في جماعة ملتدنين بالأوامر وكما عمد مرتادمين للأواني يبدي فريقين وفي في الأدالة بقى اللي هي السادسة اللي هي مذاهنة شايف الحق وبتوز على الحق تقول عليه, عليه برس هي البطل خلاص لو عنا خرقنا في نصيبنا خرصا ولم نؤذي من فوقنا فإن خرقوهم وما أرادوا من الله يتركهم اللي هيدرقوهم اللي هيدرقوهم اللي هم لفور اللي هم أهل الخير وأهل الصلاح وأهل العلم فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا وإن أبدوا على أيديهم نبوا ونبوا جميعا وهذا الدنيا لا بد وأن تلخذل بما أمرت الله ولا بد ان تفعد عما نهاك الله لا بد وان تتبع أوامر الله ولا بد وان تتبع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم من يطئ الله ورسوله اولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك القول من الله وكفى بالله شهيدا والله مدناً أن يتقبل منا صلاةً وضيامنا وضيامنا وضوءنا ووجودنا وأن يقفل لنا بالكافيات الصالحة في أعمالنا وأن يجعل لنا جميعا خواكبةً طيبة إنه جميعٌ طريقٌ مريبٌ جعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه وسلم وكل عام والمخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع المفتحة هو المعظم والدنيا تلامذة مناهة العلم في كل الميادين دعا إلى الله من حب ومجأذب وفي صفاء وفي لطف وفي نين فكان أرحم بالقلم على ولد وكان أرهف قلبا للمساكين لم يحل سيف جزارا ولا ذلك لكن تدافر عن عرض وعذيري وكيف لا وقد بلغ الاولى كما ذهي كشف التجاف بجناني عظم يدي وكساه صب على وجهه صب صلا والسلام عليك سيدي يا رسول الله لا يهنيه هكذا وقد ضيفوا الجلي سمعنا الى تلك الكلمه الطيبه المباركة من فضيله الشيخ عبد الملك عبد القدير من علماء السلطان يحضر معنا ويشرفنا الاحتفال فضيلة الشيخ رياض الدين عقر القارب في القراءات الفعليه الاسلاميه وفضيلة الشيخ محمود امام القارب ومدائد في الفضائيات اسلامية وفضيلة الاستاذ روى من حفة جهاتة الاثتاة تمشاركة كريسان عط Proof وفضيلة الشيخ محمود Hurfu à في الفضائيات Al Fazeera القارب للخطائيات اسلامية وفضيلة القارب ecc Hans Beel Al Fazeera القارب للخطائيات اسلامية والعام العامى والاسلامية يَا صَاحِبَ الْحَمْلِ يَنَّ فَإِذَا قُلِيْتَ فَتَفْبِ اللَّهِ وَالْقَبِهِ إِنَّ الَّذِيْ يَحِفُ الْفَلْوَى هُوَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا لَكَ غَيْرُ اللَّهِ في أَحَدٍ فَحَتْقَ اللَّهَ بِيْكُلِّ لَكَ اللَّهِ أستمر الآن خد الإيمان والإسلام إلى صوت قوي غدال نبي فدال أنعم به ربنا على عبده فضيلة الشيخ محمود عادل أول نستمر الآن إخوة الجمال والإنسان إلى ما تمعزل من الانتعالات والملاهر النبوية يقدمها لنا الطارق والمتهل في الفضائيات العربية والإسلامية حضيلة محمود عادل عهد الأروايق لتفضل المجموعات الله الرحمن الرحيم الله ذلك تبوي صلوه لعبا من يا أيها الذين آمنوا صلوه الله مجرم مجرمنا واشري أمراضنا ورحم أمراضنا وتقدر سيامنا وقياة الله ومجرم أمراضنا واشري أمراضنا إذن مرضانا إلا I'm on صلى الله عليه وسلم صلّى الله الله عليه وسلم الله عليه الله, على الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله اللهم عليه صل على, الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلاتي الله في الخيرات في رضا في انفعال في محمد صلى الله عليه وسلم صلى النبي واطرا يا يا الله وحده من, من, من, من, من, من, من على محمد عليه وسلم اهل <تضحي> النبي في يا نضح الواقف يومين في جنازه يا مسكين وسقوطه العمر مر في مصيبه يا الله يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم على يا باجو يا باجو على محمد صلى عليه وسلم ویشت ویغیونی دیخان الله آلا محمد صلی الله عزیز وسلم یا دی اللهم صلی محمود وهو الذي ينال من فضل الحرام والرث ينتسب إلى وتصوَّت آراءه والنسيق الأفضل سنة وتساءلت فتاتي والقادان وراء القدر تاجت بسرق صلاة سنة عارياً هذا في يوم الصوم من عارض لديه رواية السلامة وراء أخيها والفضل سيادة الموارج العلاء خلق النبي يوم القرآن الله خلالا وسلاما والمجم والقناديد عليه السيد يا رسول الله لله رسوله فكذا أكثر سلمان والإسلام عينة ذلك فلان وهذا مثلا كل القاره من العرب ودعوه الجميله في <تصفيق> مدينه سالها فاضل ومدينة سلطان كانا بتصور الضلال بعد والله عاده يدعى في تحاللاته في ونستعبیها هم استعبینا با و في ذهين وراح بثمال